إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويذخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا تحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون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 وحشروا الذين ظلموا وَأَزْوَاجُهُمْ وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى طراط الجحيم وقفوهم إِنَّهُمْ مسؤولون ما لكم لا تناصرون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 ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحف وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كون تعملون إلا عباد الله المخلقين أولئك لهم رزق معلوم فواكه مكرمون في جنات النعيم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 وعندهم طاخرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال طائل منهم إني كان لي قريب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 قالت الله إن كتلت ردين ولو لنعمه ربي لكونت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمِيتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِن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 لقد ضل قبلهم لهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين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 سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم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 فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنشتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال اني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين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 إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا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 ومن ذريتهما مشتن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين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 إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتكون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمشضرون إلا عباد الله المخلطين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَاتَّخَأَ فكان مِنَ المدحضين فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ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 ولد الله وإنهم لكاذبون أخطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو خال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون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 قُرُون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حين وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبطر فسوف يبطرون سبحان ربك رب العزة عما يطفون